قَيْمَ الْيُنْذِرَ بَأْسٍ شَدِيدًا مِلَّدٌهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا فِيهِ أَبَدًا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 117. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 118. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة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 يَا شَغَلَنَّكُم رَبُّكُم مِّنَّ الرَّحْمَتِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِم مِّثْلَ بَقَاءٍ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذلك من آيات الله مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَا تَجِدَ ل_h وَلِيَمُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضُوْ وَهُمْ رُقُدُوْ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ 126. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 127. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 128. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 قل لله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وري ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتَلُّ مَا أُوحِي إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغدات والعشق يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سودسرو واستبرق متكئين فيها على الأراك نعمة ثواب وحسنات مرتفقا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 تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قلبان قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 112. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا 113. وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَاتٍ فَلَمَّا جَأَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَغْدَى أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْرَبَاتٍ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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغاه شدهما فأراد ربك أي يبلغاه شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 110. ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 112. إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا